أرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من طل صالح كالفخار، وخلق الجان من مارج من النار. فدي أي آلاء ربك تكذبان؟